بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب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 122. مجنون 123. إنا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون <تصفيق> ولقد فتن 119. قوم فلعون وجاءهم رسول كريم وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُنَّ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِ 119. وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون 110. كم تركوا من جنات وعيون ذلك وأورثناها قوم آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضلين، ولقد نجينا. صرناه على عيم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء إلى يقون إن هي إلا موتة 122. خير أم قوم تبعي والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا فصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا شيء أو ولاهم يصرون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا شيء ولا الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي غلي في البطن كالغلي الحمين. فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن شجرة الزقون 122. كغلي الحميم خذوه قذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا ما كنتم به تمترون 110. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستدرق المتقابلين وذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلى الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها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 لسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون